بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة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 وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا كتاب الحج والمقصود بالحج في كلام العرب هو القصد ولكنه في المعنى الشرعي قصد مخصوص لمكان مخصوص في وقت مخصوص فهو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك المعروف من طواف بالبيت وسعي ووقوف بعرفة وما إلى ذلك مما يفعله الحاج ومثل هذا لا يحتاج إلى أن يطول في الكلام على تفسيره ومعناه وما يرد على ذلك من الاعتراضات والإشكالات لأن مثل هذه الأمور الواضحة لا تحتاج إلى مثل هذا التطويل فالحج يعرفه كل أحد كتاب الحج هذا الحج فرضه الله تبارك وتعالى على كل مستطيع كما قال جل جلاله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومثل هذا التركيب ولله على الناس يدل على الوجوب وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد أخذ بعض أهل العلم أيضا الوجوب من قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله وذلك من وجه قد يخفى وهو أن العرب لما كانوا يقرون بوجوب الحج ولكنهم كانوا ينقصون بعض ما يجب فيه كالوقوف بعرفة حيث كان الحمس وهم قريش ومن ولدت لا يخرجون إلى عرفة يقولون نحن أهل الحرم فلما غيروا وبدلوا ونقصوا أمرهم الله عز وجل بالإتمام وأتم الحج والعمرة لله كما قال كبير المفسرين ابن جرير ومن وافقه فأمرهم بما يحتاجون إلى تصحيحه وتقويمه مما وقع فيه الإخلال في هذا النسوك فمثل هؤلاء من العلماء يرون أن هذا مما يدل على وجوب الحج وفرضيته أعني هذا النص بعينه وعلى كل حال الحج واجب بالإجماع والأدلة على ذلك أكثر مما ذكرت ولكن المقصود بذلك الإشارة وهذا الوجوب كما ذكر الله تبارك وتعالى أنه على أهل الاستطاعة وهذه الاستطاعة من أهل العلم من يفسرها بأن يكون مالكاً للزاد والراحلة وليس ذلك بلازماً في كل الحالات فقد يكون من أهل مكة أو من القريبين منها فلا يحتاج إلى راحلة وعلى كل حال الله تبارك وتعالى قال من استطاع إليه سبيلاً فكل من استطاع إليه سبيلاً فهو واجب. فهو واجب عليه واجب عليه. فالبعيد يحتاج إلى رحلة. البعيد يحتاج إلى نفقة يحتاج إلى مال. فمن كان يجد نفقة الحج والمراد بذلك ما زاد عن قوته وقوت عياله بحيث لا يجحفون بنفقتهم، فإنه يجب عليه الحج. إلا فيما تدعو إليه ضرورته مثل طالب العلم لا يطالب ببيع كتبه مثلا أو الإنسان الذي يعمل الذي عنده الذي عنده سيارة ليس عنده سواها يذهب عليها ويجي ولربما يكريها ويرتزق لا يطالب ببيعها من أجل أن يحج لكن أولئك الذين يملكون نفقة زائدة على القدر الضروري مما يحتاج إليه فإنه يجب عليهم أن يحج ولو ببيع بعض هذه الأمور التي تكون خارجة عن قدر حاجتهم الماسة مثل أن يكون عنده أرض فيمكن أن يبيع هذه الأرض أن يكون عنده سيارة يمكن الاستغناء عنها فيبيع هذه السيارة ويحج وما إلى ذلك ومن كان لا يستطيع ببدنه ويستطيع بماله فإنه يحجج بماله يحجج بماله فينتقل من ذلك إلى البدل وأما المرأة فإنه يشترط لها المحرم فإن كانت عادمة للمحرم أو وجد المحرم وأبى أن يحج فيها كما سيأتي فإن قيل بأن المحرم هو شرط من شروط الوجوب فإن ذلك يسقط عنها ولو كانت غنية لا تضالب بأن تحجج وإذا قيل بأنه من شروط الأداء فالحج قد تعين عليها إن كانت غنية ولكن باقي عليها من أجل أن تؤديه أن يكون معها المحرم فإذا قيل إنه شرط أداء فبناء عليه يقال إنه يجب أن تحجج من مالها إن لم تجد من يحج عنها من محارمها. وخلاف أهل العلم في هذه المسألة هذا ما أخذه ومنشأه هل هو شرط وجوب المحرم أو أنه من شروط من شروط الأداء؟ وعلى كل حال الحج واجب على الفور. الحج واجب على الفور. ولا يقال بأنه قد فرض. في السنة السادسة للهجرة مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة فهذا غير صحيح بل الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة فإن قلنا بأنه فرض في السنة التاسعة فقد حج أبو بكر ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحج أخلاط الناس من المشركين والمسلمين وكان النساء لربما طافت الواحدة عارية ولربما طاف الرجل عاريا الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطفن بالليل كما جاء في صحيح مسلم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله أعني قول المرأة التي كانت تطوف وهي عارية ألقت ثيابها ثم قالت ذلك وهذا الثوب الذي يطوف فيه هذا الحاج لابد أن يكون مما لم يعص الله عز وجل فيه فإذا طاف به نزعه وألقاه في الطواف فيقال له اللقى يدوسه الناس بأقدامهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس ونادى بالناس لما نزل عليه صدر سورة براءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ضراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخصي الكافرين إلى آخر الآيات ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة في حجته التي حجها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والمقصود بذلك مع أن هذه الآية ليست آخر ما نزل من القرآن المقصود أن الله عز وجل أكمل لهم دعائم الدين وأصوله العظام ومبانيه الكبار و أنعم عليهم بأن كان حج بأن كان حجهم في ذلك العام على سبيل الانفراد عن غيرهم من أهل الإشراق، فلم يشاركهم أحد في ذلك. هذا معنى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى كل حال، وهذا تفسير أيضا يعني كون الحج تأخر إلى السنة التاسعة أو العاشرة. تفسير لما ورد في جملة من الأحاديث حيث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام وأركانه ولا يذكر فيها الحج في بعض الأحاديث وذلك أنه لم يفرض لم يفرض ولربما في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال المخاطب أو السائل فكان من غير أهل الوجوب فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأركان سوى الحج وهذا الحج واجب كما قلت على الفور لأن الأصل في الأمر أنه للفور الأمر الأصل أنه للفور إلا إذا وجد دليل يدل على أنه للتراخي وأثر عمر رضي الله تعالى عنه كلكم تعرفونه حينما ذكر أنه قد همى أن يرسل إلى الأمصار من ينظر في الناس في من وجد قدرة على الحج فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين فلو كان الحج على التراخي لما فعل عمر رضي الله تعالى عنه ذلك أو لما هم به فدل ذلك على أن الإنسان لا يجوز له أن يؤخر الحج إن كان مستطيعا يجب عليه أن يبادر وقوله هنا باب المواقيت وذكر حديث بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة أصل التوقيت هو تعليق الحكم بالوقت إما زمانا وإما وإما مكانا يعني هذه المواقيت علق النبي صلى الله عليه وسلم بها حكما فقد يراد بهذه المواقيت نعم المكان أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة فالتوقيت يستعمل لتحديد الشيء مطلقا وأصله تعليق الحكم بوقت فيستعمل بتحديده مطلقا فتارة يكون هذا التحديد أنه حدد بوقت معين بمعنى أن الحاج أو المعتمر من أراد النسك إذا وصل إلى هذا المكان فإنه فإنه يحرم إذا متى يوقت إحرامه في أي وقت يحرم نقول إذا بلغ هذه المواقيت هذا وقت الإحرام ويمكن أن يراد به المكان أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأماكن حدد هذه الأماكن نعم ويمكن أن يراد به على كل حال هذا وهذا فيكون التوقيت هنا المراد به التوقيت المكاني أي أنبي صلى الله عليه وسلم حدد الجحفة والحليفة وما إلى ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم وقّت للناس وقتا يلبون فيه بالحج أو العمرة يهلون فيه بالنسك وذلك حينما يبلغون هذه المحال التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه فمعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها من غير إحرام فإن تجاوزها عامدا أثم فإن استدرك ذلك قبل أن يحرم إن استدركه قبل أن يحرم ورجع إليها فلا يترتب على ذلك شيء من الجزاء فهذا واجب وقد استدركه فحصل المقصود بهذا لكن ليس له أن يتجاوزه عامدا ممن يريد الحج أو العمر حتى وإن قال أريد أن أرجع إليه مرة ثانية نقول إذا بلغت هذا الميقات فيجب عليك أن تحرم لكن لو أنه تجاوزه نقول إنه أساء ولكن إن لم يحرم فعليه أن يرجع فإن رجع وأحرم منها فإنه لا يترتب على ذلك جزاء فإن أحرم بعدها لم ينفعه الرجوع ولم يطالب به لأن الإحرام قد وقع وفي هذه الحال يكون قد ترك واجبا وهو الإحرام من المقات ويجبر هذا الواجب بدم يجبر هذا الواجب بدم بمعنى أنه يذبح شاتا ويوزعها على فقراء على فقراء الحرم ويوزيه من ذلك السبع سبع بدنة سبع ناقة سبع بقرة يتصدق به على فقراء الحرم والمقصود بفقراء الحرم كل من ينتابه أو يرد إليه ولا يختص ذلك بمن هم أهله وإنما حتى الذين قد نزلوا فيه أو الذين وردوا عليه من الحجاج وغيره من الفقراء فإنه يعطيهم ويجزيه المقصود من كان في هذا المكان الذي هو الحرم سواء كان من أهله أو من الواردين أو من الواردين الطارئين عليه وعلى كل حال هذه المواقيت توقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ذو الحليفة يقال لها اليوم يقال لها أبيار علي وهي قريبة من المدينة جدا حتى إنها في هذا الزمان في هذه السنيات تكاد تتصل بالمدينة في العمران نعم وعلى كل حال هي تبعد ما بين تسعة إلى عش... ما بين 9 إلى 11 كيل عن المدينة قريبة جدا وهي أبعد ميقات من مكة أبعد هذه المواقيت من مكة هو ذو الحليفة وكانوا من قبل يمشون على الجمال من هذا الميقات حتى يبلغ مكة يمشون عشرة أيام عشرة أيام و... وعلى كل حال هي أبعد هذه المواقيت وقيل لها ذلك يعني ذا الحليفة لنبت فيها كثير في تلك الناحية نعم يقال له الحلفاء يقال له الحلفاء ويقال لها أبيار علي أيضا ولا علاقة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بهذه التسمية وإنما ذلك ينسب لعلي آخر مسمى بذلك وعلى كل حال هذا ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل الشام الجحفة هذه بينها وبين مكة ثلاثة أيام وبينها وبين المدينة سبعة أيام يعني على الرواحل فهي أقرب إلى أقرب إلى مكة ولهذا تبعد عن مكة نحو من 200 كيلومتر نحو من 200 كيلومتر لأنها ليست, ليست على الطريق المستقيم لمن يذهب من المدينة إلى مكة وهذه الناحية كانت قرية ثم بعد ذلك انطمست معالمها أو كادت ثم بعد ذلك صار الميقات براضغ وراضغ مدينة معروفة إلى اليوم والجحفة عنها من الناحية الشرقية تبعد نحو من 22 كيلومتر عن راضغ من الناحية الشرقية تبعد 22 كيلومتر نعم وقال ولأهل نجد قرن المنازل لأهل نجد قرن المنازل وهو الذي يسميه الناس اليوم بالسيل بالسيل الكبير وعلى محاذاته في طريق الهدى وادي وادي محرم وهذا السيل يبعد عن مكة نحو من تسعين كيلومتر قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا يزيد قليلا أو ينقص قليلا وأما من ناحية الجبل فلربما يقرب من ثمانين كيلا من ثمانين كيلا والله تعالى أعلم وعلى كل حال قال ولأهل نجد وقررنا المنازل ولأهل اليمن يلملم يلملم هذا اسم للجبل وقيل اسم للمكان والآن الناس ما عاد يحرمون من نفس المكان الذي يقال له يلملم لما صار الطريق الساحلي إلى الجنوب نعم يبعد عنه بعض الشيء نعم فكانوا يحرمون منه إلى عهد لربما إلى بداية هذا القرن يعني سنة 1399 هجرية ثم بعد ذلك صاروا صار الطريق لا يمر به نعم وإنما يحرمون قريبا منه على محاذاته نعم ومقاطهم معروف على كل حال هذا المكان يلملم يبعد عن مكة نحو من 100 كيلو متر نحو من 100 كيلو متر وبهذا نعرف أن أبعد هذه المواقيت هو مقاة أهل المدينة مقاة أهل المدينة وأن أقرب هذه المواقيت لربما كان السيل السيل الكبير قرن المنازل نعم، وقريب من هذا يلملم لأنه يبعد نحو من مئة كيلومتر، ثم تأتي ال الجحفة بنحو مئتي كيلومتر. على كل حال، قال هن لهن ولمن أتى عليهم. طبعا لأهل العراق الضريبة اللي هي ذات عرق. نعم. هن لهن ولمن أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج. والعمرة هن لهن ولمن أتى علين من غير من غيرهن أهل تلك النواحي يحرمون من هذه المواقيت فأهل المدينة يحرمون من أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن المنازل وأهل اليمن من يلملم نعم ولكن لو أن الإنسان من أهل نجد جاء إلى المدينة فمن أين يحرم؟ يحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لكن يبقى السؤال ليس في هذا وإنما في من جاء وفي طريقه ميقاتان نعم الأول هو ميقاته والثاني هو ميقات آخر يمر به لأنه عدل عن طريقه المعتاد مثل الآن أهل المغرب ومصر والشام وتركيا وما أشبه ذلك من أين يحرمون يحرمون من الجحفة اللي هو رابغ نعم هؤلاء لو أنهم عدلوا كما هو المشاهد الآن الذي يحصل يكاد يكون جميع هؤلاء أو عامة هؤلاء يأتون إلى المدينة أولا ثم يذهبون إلى مكة والذين يأتون بالطائرات من بلاد مختلفة مثل يأتي من أندونيسيا ويأتون من بلاد المشرق ينزلون في جدة ثم يذهب يذهبون بالطائرة أو بالسيارات إلى المدينة ما يذهبون إلى مكة تجاوزوا الميقات من غير إحرام فهل هؤلاء يقال لهم يجب إذا وصلت إلى ميقاتك أن تحرم منه ولو كان في طريقك ميقات آخر لقولهن لهن فهذا ميقات يعتبر أصل والميقات الآخر اللي سيمر عليه يعتبر فرع يعني إنسان جاء من بلاد الشام يحرم من الجحفة لم يحرم من الجحفة يريد أن يذهب إلى المدينة فهل نقول إنه لا يحرم من الجحفة لأنه إذا أحرم من الجحفة يبقى عليه إحرامه ثم يذهب إلى المدينة ويجلس في المدينة ربما أياما بإحرامه ثم ينطلق من المدينة إلى مكة أو نقول إنه لا يحرم طالما أنه سيمر على ميقات ويحرم من المقات الذي سيمر عليه هذا يحصل كثيرا والناس يحتاجون إلى معرفة هذا والآن الناس الذين بالطريق الجديد الذي فتح طريق القصيم المدينة يأتون يذهبون إلى ينبع وهم يريدون بعد ذلك العمرة يذهبون إلى النزهة هذا يسألون عنه كثير جدا فهل هؤلاء يقال لهم يجب أن تحرموا من المدينة وتذهبوا إلى ينبع بإحراماتكم ثم بعد ذلك تحرمون من رابغ فإن ميقاتكم صار ميقات أهل رابغ الجمهور من أهل العلم على أنه يحرم من ميقات من ميقاته الأصلي الميقات الأصلي لليقات الفرعي وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله إلى أنه يحرم من الميقات الفرعي وأن ذلك من باب التيسير والتخفيف والتسهيل على الناس ويكون قد أحرم من الميقات ولا شك أن الأحوط وظاهر هذا الحديث أنه يحرم من ميقاته الذي سيمر عليه ومن الصور التي قد تشكل أيضا من مر على ميقات ثم خرج من منطقة المواقيت كلها جاء من نجد ويريد أن يذهب إلى أبهى ومر بالطائف أو مر ذهب إلى جدة ثم بعد ذلك ذهب إلى الجنوب فهل نقول مثل هذا يحرم من قرن المنازل أو نقول بأن هذا يحرم من يلملم نقاط أهل اليمن لاحظ خرج عن المواقيت أو ذهب بالطائرة ومر بمنطقة المواقع تجاوز ميقاته ثم بعد ذلك ذهب إلى إلى مكان آخر إذا رجع يمر بميقات غير ميقاته فما الحكم فمثل هذه المسائل ترد اليوم بشكل أكبر لسهولة المواصلات نعم وعلى كل حال قال ممن أراد الحج والعمرة وهذا يدل على أن الإنسان لا يجب عليه أن يحرم إذا أراد دخول مكة إلا إذا كان مريدا للنسك إذا كان مريدا للنسك وأما إذا دخل مكة لتجارة غير أو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام حتى لو كان قاصدا الحرم يريد أن يصلي بالحرم لكن لا يريد أن يعتمر فإنه لا يجب عليه الإحرام ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر يعني أنه ما أحرم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فلما سئل في كل عام فالحاصل أن الحج يجب في العمر مرة فلو قلنا بان كل ما وصل الى الاحراء الى الى الى المواقيت يجب عليه ان يحرم فمعنى ذلك اننا نوجب عليه نوجب عليه الدخول في النسك او الاحرام في كل في كل مره نعم فالحاصل ان من اراد الحج او العمره يجب عليه ان يحرم طيب لو ان الانسان اراد ان يذهب لعمل داخل المواقيت مثل في جده ثم بعد ذلك يريد أن يعتمر أو يحج فمن أين نقول لا يحرم؟ نقول يحرم من الميقات يحرم من الميقات فإن لم يحرم من الميقات يكون قد أساء فإن رجع قبل أن يحرم فليس عليه جزاء وإن أحرم من غير ذلك وجب عليه دم لكن لو أنه كان لا يريد العمرة الحج ولا العمرة وإنما يريد وإنما يريد العلاج أو الزيارة أو التجارة أو نحو ذلك، ثم بدأ له بعد هذا أو كان مترددا فنقول من حيث عزم، فإنه يحرم، فإنه يحرم، وولذلك قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ، فهذا الإنسان بدأ له أن يحج أو يعتمر وهو في جدة، فإنه يحرم من هناك. يحرم من هناك طيب لو أن هذا الإنسان يريد أن يذهب إلى أهله طالب يدرس هنا ثم يريد أن يذهب إلى أهله في جدة في آخر هذا الشهر فإذا جاء الحج يوم عرفه يريد أن يحج فماذا نقول له الأقرب الله تعالى أعلم أن مثل هؤلاء يحرمون من حيث أنشأوا إذا أرادوا الحج أو العمر ولا يطالبون بأن يحرموا من الميقات إلا من ذهب أنشأ السفر من أجل النسك ومعه زيارة أو غير ذلك فإنه, فإنه يحرم من الميقات يعني أهل مكة إذا ذهبوا إلى مكة يريدون النسك فإنهم يحرمون من الميقات وهكذا من كان دون المواقيت لكن لو أنه ذهب إلى أهله إنسان ساكن في جدة أو ساكن في مكة فإذا جاء رمضان إن شاء الله ناوي يعتمر مثلا فهل نقول له أنت الآن رايح البيتك وناوي تعتمر في رمضان عليك أن أن تحرم من الآن وتجلس لين رمضان أبدا لو كان باقي عليه شهر على وقت اللي سيعتمر فيه في رمضان كذلك لا يجب عليه من الميقات لكن إن كان قد أنشأ السفر للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات أما الذين يرجعون إلى أهلهم فإذا جاء وقت الموسم كان من عادتهم أن يحجوا أو لهم نية حج أو نحو ذلك فهؤلاء لا يطالبون بأن يحرموا من المواقيت وإنما حكمهم حكم من كان من كان داخل المواقيت والله تعالى أعلم يقول من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة هذا في الحج وأما في العمرة على القول بأن أهل مكة عليهم عمرة أو تشرع لهم العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى يخرجون إلى أدنى الحل نعم يخرجون إلى أدنى الحل فيحرمون من هناك باعتبار أن العمر هي الزيارة. فيردوا إلى الحرم يجمع بين الحل والحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تذهب أن يذهب بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم والتنعيم بعضه من الحل وبعضه وبعضه من الحرم. كما هو معلوم نعم، فتعتمر لأن هذا هو الأقرب والأرفق وإلا فإنه فإن لو اعتمر من مكان آخر من الحل مثل من عرفة أو من طريق جدة بعد حدود الحرم فإن ذلك يصح بلا إشكال ولكن المقصود أن الناس صاروا يذهبون إلى التنعيم من أجل أنه أقرب مكان أقرب نقطة من الحل قريبا, قريباً من الحرم نعم وإلا فإذا اتجهت إلى طريق المدينة ثلاثة أميال ثلاثة أميال يعني حدود الحرم تمتد إلى هذه المسافة وإذا اتجهت إلى طريق اليمن فهو أبعد سبعة, سبعة أميال ومن جهة العراق سبعة ومن جهة الطائف سبعة ومن جهة الجدة عشرة ومن بطن عورنة 11 نعم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 أهل اليمن من يلملم مهل أهل اليمن من يلملم وهذا بمعنى الحديث السابق نعم تفضل. باب ما يلبس, ما يلبس ما يلبس ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب.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 سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات من لم يجدن عليني فليلبس الخفين ومن لم يجد إزار إزارا فليلبس سراويل للمحرم نعم باب ما يلبس المحرم من الثياب كل ما يوضع على البدن مما يلبسه الإنسان فإنه من جملة الثياب كالرداء والإزار والقميص وهو هذا الثوب الذي نلبسه فيطلاق الثوب على هذا إنما هو اصطلاح حادث نعم وهكذا البرانس وأشبه ذلك ما يلبس المحرم من الثياب ذكر حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ما يلبس المحرم من الثياب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم فأجاب بما لا يلبسه المحرم لأن ذلك أدعى للضبط لأن الأشياء الممنوعة محصورة هنا في هذا الموضع وأما الذي يلبسه المحرم فهو أكثر من أن يحصى نعم فأجاب صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس نعم فقال لا يلبس القمص وفي حديث آخر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس حدد فيه الأشياء التي يحرم بها الإنسان وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين إزار ورداء ونعلين ومعنى ذلك أنه لا يلبس القميص ولا يلبس الخف ولا يلبس العمامة ولا ما أشبه ذلك من كل لون مفصل على عضو من الأعضاء لا يلبسه لما وضع له بمعنى أنه لو جاء ولبس بشت فإن هذا يعتبر من جملة المنهي عنه لكن لو أنه وضع هذا البشت إزارا أو لبسه بالمقلوب بمعنى جعل أعلاه أسفله يعني لم يكن مفصلا على أكتافه فمثل هذا يجوز له أن يلبسه لو أنه التحف ببطانية لا إشكال لو أنه أخذ هذا الثوب اللي نسميه ثوب وهو القميص نعم وجعله رداء بمعنى أنه جعله على عاتقه فإن ذلك يجوز لكنه لا يلبسه بهيئته التي وضع لها وكذلك لو أنه وضعه إزارا فإن ذلك لا إشكال فيه فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص بدأ بالقميص وهو ما يوضع على البدن ولا العمائم وذلك ما يوضع على الرأس ولا السراويلات وذلك ما يكون للرجلين فإذا قال لا يلبس القمص كل شيء مفصل على البدن فإنه لا يلبس لا يلبس البشت ولا يلبس ما يسمى بالقميص في اصطلاح الناس اليوم وهو ما يكون إلى نصف البدن نعم ولا يلبس أيضا شيئا مفصلا على جزء من أجزاء البدن سوى ما يستثنى سوى ما يستثنى مثل مثل النعل نعم ويأتي الكلام في الخف قال ولا البرانس والبرانس كل ثوب رأسه منه يعني متصل الرأس به فإنه يقال له البرنس مثل ثياب المغاربة نعم هذه هي البرانس قال ولا الخفاف وقال ولا الخفاف الخف معروف، الخف معروف وسيأتي الكلام عليه مع الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إِلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من أسفل من الكعبين نعم وليقطعهما أسفل من الكعبين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين بمعنى أنه لا يلبس الخف الذي يزيد على الكعبين إذا قلنا بأن الخف يطلق على هذا وهذا فيقطع ويأتي الكلام على هذا بعد قليل إن شاء الله قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ولا يختص ذلك بالزعفران ولا الورس وإنما كل شيء من الطيب لا يلبس ثيابا مسها الطيب لكن لماذا ذكر الورس والزعفران لأنه كان يصبغ بهم الثياب قديما تصبغ بالورس والزعفران وما ذكر المسك لأنه لم يكن يصبغ به وإلا فجميع وعطيب لا يضعها المحرم على بدنه بعد عقد الإحرام ولا يضعها أيضا ولا يضعها على ثياب الإحرام لا بالتبخير ما يبخر ثياب الإحرام ولا يطيبها نعم قبل إحرامه فإنه يجب عليه أن يغسل ذلك قبل أن يدخل في الإحرام فلا يلبس ثوبا مطيبا فإن فعل شيئا من ذلك بعد إحرامه فإنه يكون قد فعل شيئا من محظورات الإحرام ويلزمه بذلك أن يخير بين ثلاثة أشياء إما شات تذبح توزع على فقراء الحرم أو أنه يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة ستة مساكين والأصل في ذلك حديث كعب بن عجرة في حلق الرأس كما سيأتي فكل من فعل شيئا من هذه المحظورات فإنه يجب عليه الجزاء إلا ما يستثنى من ذلك مما لا جزاء فيه أو مما فيه جزاء خاص لا جزاء فيه مثل المحرم لا يخطب ولا يعقد ما يتزوج نعم لو أنه تزوج هل عليه جزاء اعتبر فعل محظورا محظورات الإحرام هل عليه الجزاء ليس عليه جزاء لكنه يأثم والعقد لا يصح وكذلك ما فيه جزاء خاص مثل لو أنه جامع فالجمع من محظورات الإحرام فإنه إن كان قبل التحلل الأول فعليه عليه بدنه ما نقول أن مخير بين ثلاثة بين ثلاثة أشياء لا عليه بدنه طيب يقول ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس وهل له أن يتعاطى ما فيه الطيب على غير وجه التطيب على غير وجه التطيب مثل ماذا مثل الاغتسال بالمنظفات التي تدخل العطور في تركيباتها أو مثل ما يؤكل ويشرب الطعام الذي يوضع فيه الزعفران أو الشراب الذي يوضع فيه الزعفران أو الأدوية التي قد يدخل في تركيبها شيء من الطيب قد تكون من بعض النباتات التي تكون من من جملة الطيب فهل له ذلك هل يقال إنه متطيب الأحوط أن يدع هذا وإلا فإن من فعل شيئا من ذلك لا يقال إنه قد تطيب لكن خروجا من خلاف أهل العلم يجتنب الإنسان مثل هذه يجتنب مثل هذه الأمور وأما ما كان من غير قصد فلا يؤاخذ الإنسان عليه مثل لو أنه توضأ ومسح على رأسه ورأسه في طيب فيقال مثل هذا لا يؤاخذ عليه لا يتعمد هذا أو لو أن هذا الإنسان مسح على الحجر الأسود أو قبل الحجر الأسود وفيه طيب فهل يؤاخذ بذلك الجواب؟ الجواب لا لو أنه سلم على إنسان قد طيب يده فأصابه رائحة الطيب بيده فإنه لا يؤاخذ بهذا وهل يطالب بغسله إن فعل فهو أحوط والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه ذلك لما فيه من التكلف لم يتطيب وإنما أصابه ذلك عرضا نعم من غير من غير قصد سلم على إنسان فأصابته رائحة من الطيب ما تطيب على كل حال قال ولي ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المرأة بمعنى أن المرأة لا تضع على وجهها شيئا يختص بالوجه مما فصل له كالنقاب وأشد منه البرقع وما في معناه أما الخمار فإنها تضعه على الوجه ولا إشكال ولو لامس ولو لامس الوجه ولا تلبس القفازين لكن لها أن تغطي يديها بل يجب عليها أن تغطي بحضرة الرجال بعباءتها و... وأما نعم لبس الجورب فإن ذلك جائز للمرأة لا إشكال فيه تغطي رجليها بالجوارب. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس فليلبس السراويل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. حديث ابن عباس والحديث السابق حديث عبد الله بن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يتوجه إلى مكة يعلم الناس المناسك لأنه قد اجتمع أناس في المدينة من نواحي شتى فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فلما اجتمع ذلك الجمع العظيم في مكة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أحكام المناسك فلاحظوا في حديث ابن عمر الذي قاله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وفي حديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع فهل نقول إننا المطلق محمول على المقيد فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع هو كالكلام الواحد يكمل بعضه بعضا فعامه يحمل على الخاص ومطلقه يحمل على مقيده فنقول يجب على هذا الإنسان مثلا إذا لم يجد النعلين أن يقطع الخفين ونقول بأن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القطع محمول على حديث ابن عمر ومفسر به نعم ويقيده وذلك أن كلام الشارع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كالكلام الواحد العام يحمل الخاص والمطلق يحمل على المقيد بعض أهل العلم يقول هذه رواية أخرى والمقام واحد وهذا في غاية البعد بل هذا حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في موطن وهذا في موطن آخر وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم أنه حديث آخر حديث آخر فماذا يقال؟ هل يقال إن هذا ناسخ للسابق؟ وعرفنا المتقدم والمتأخر، نعم، بحيث إن الإنسان إذا لم يجد النعلين، فإنه يرخص له أن يلبس الخفين، ولا يؤمر بالقطع، ولا يؤمر بالقطع. هذا، هذا محتمل، نعم، وعلى كل حال، هذا الحديث فيه. أيضا نظر آخر ملحظ آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين أسفل من الكعبين هل ذلك يصيرهما بمنزلة النعلين هل يصيرهما بمنزلة النعلين وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه فليلبس الخفين سواء كانت أعلى منه أو كانت إلى الكعبين أو دون ذلك إن قيل بأنه يصدق عليه مسمى الخف فماذا نقول إذا قلنا بأن الأمر بالقطع يصيرها بمنزلة النعل وأن ما أسفل من الكعبين من هذه الخفاف أنه لا يصدق عليه أنه خف، فمعنى ذلك أن هذا ليس برخصه، أنه ليس برخصه، وإنما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم طريقة في المعالجة، ينتقل فيها هذا الملبوس من صفة إلى صفة ومن حال إلى حال، فيكون له حكم آخر. إذا قلنا هذا، فبناء عليه. يجوز للإنسان ابتداءا أن يلبس ما دون الكعبين من ألوان الملبوسات، سواء كان ذلك من الجلود أو من الصوف أو غير ذلك. وعامة ما يلبسه الناس اليوم من الأحذية عزكم الله التي ليست لا يسمونها بالنعل. وإنما يسمونها بالحذاء أو بالجزم أو نحو ذلك على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن هذه في حكم النعلين وأنه يجوز للإنسان أن يلبسها ابتداء سواء وجد النعلين أو لم يجد النعلين وأن ذلك لا يضره أُنبى بأولى ما يسمى بالصندل اللي دون الكعبين باعتبار ماذا؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الحكم حكمها إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين فتصير في حكم النعلين لكن لو قلنا بأن ذلك رخصة لمن لم يجد النعلين خاصة فإنه يرخص له أن يلبسها بهذه الصفة إذا قطعت أسفل من الكعبين وبناء عليه لا يجوز للإنسان ابتداء أن يلبس هذه الخفاف القصيرة التي دون الكعبين وإنما يرخص لمن لم يجد النعلين فمن الخلاف في هذه المسألة هو ما ذكرت و. القول بأن ذلك يجوز وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير الحكم بناء على تغير الصفه والصورة والحال قول قريب له وجه من النظر ولكن الأحبط ألا يلبس الإنسان هذه الأشياء إلا إذا لم يجد إذا لم يجد النعليم فإنه يجوز له أن يلبس الخفين أيا كانت سواء كانت طويلة أو كانت قصيرة من غير قطع لا يجب عليها القطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره آخرًا لما خطب الناس في الموسم قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل فليلبس سراويل ما يكون ذلك من قبيل من قبيل الرخصة لمثل هذا وإلا فإنه لا يجوز أن يلبسه ابتداء نعم لا يجوز أن يلبسه ابتداء والحاصل أن حديث بن عباس رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم آخرا بعرفات نعم من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين نعم وفي لفظ السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد لمن لم يجد النعلين والله تعالى أعلم على كل حال ذكرت لكم قول من يرى أن ما دون الكعبين لا يسمى لا يسمى بالخف لكن الأحوط أن يترك الإنسان مثل هذا والله تعالى أعلم نعم تفضل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل نعم يقول ابن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك اللهم لبيك هذه اللفظة من أهل العلم من يقول إنها مثنى إجابة بعد, بعد إجابة ولزوما لطاعتك وهذه التثنية للتوكيد وليس المراد بها حقيقة التثنية وإنما المقصود بها المقصود بها التكفير المقصود بها التكفير وأصلها من أهل العلم من يقول إنها من ألب بالمكان يعني لزمه كانه يقول أنا ملازم لطاعتك مقيم عليها والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أصل هذه الكلمة يدور على هذا المعنى يدور على معنى يدور على معنى الملازمة الإقبال على الشيء وملازمته نعم ولذلك أطلق على بعض الشجر الذي يلتف على الأشجار يقال له اللبلاب نعم وهكذا أيضا تقول ألب بالمكان إذا لزمه وبعض أهل العلم يقولون هي من الإخلاص وصفو الشيء تقول مثلا نعم هذا لبه أي خالصه اللباب بمعنى الخالص من كل من كل شيء أي إخلاص لك لبيك أي إخلاص لك وبعضهم يقول إنه, إنه مفرد نعم إنه مفرد وليس بمثنى وعلى كل حال يكون معناه على الأرجح والله تعالى أعلم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة فالله عز وجل قال لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فالذي يأتي إلى الحج أو العمرة هو مجيب لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله تبارك وتعالى بذلك ويكون ذلك إجابة لله جل جلاله فهو يقول إجابة لك بعد إجابة فهذا إجابة لدعاء الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن بالناس بالحج و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 والخير بيديك والرغباء والرغباء إليك والعمل هذه الزيادة ليست في البخاري بل هي في صحيح مسلم والذي في صحيح مسلم أن الذي كان يزيد ذلك هو عمر رضي الله تعالى عنه ولعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخذ ذلك من أبيه وعند مالك في الموطأ بأصح الأسانيد فيما ذكر مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها ذلك يعني عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه التلبية هل هي واجبة يجب على الإنسان أن يلبي وإذا تركها يكون قد ترك واجبا يجبر بدم أو أنها ركن أو أنها سنة لا يأثم بتركها الأقرب الله تعالى أعلم أنها سنة وليست بواجبة ولكنها من أفضل ما يفعله الحج بل إن رفع الصوت بها هو من أفضل عمله كما جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج والعج هو رفع الصوت بالتلبية نعم والثج هو الدماء بمعنى النحر والذبح للهدايا والقرابين نعم يقول نعم فضل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم نعم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمه لا يحل للمرأة بإطلاق أن تسافر إلا ومعها محرم لكنه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر تأكيدا لذلك أن تسافر مسيرة يوم وليلة وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها محرم وفي رواية لمسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها وفي مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم فقال رجل يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتتبت بغزوتي كذا وكذا قال فانطلق فحج مع امرأتك لاحظ هذه الأحاديث ذكر فيها مسيرة ثلاث ليالي وذكر عليه الصلاة والسلام أيضا يومين أو ليلتين وذكر أيضا ثلاثة أيام فصاعدا وهنا في هذا الحديث يوم وليلة وفي الرواية الأخرى تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم فماذا يقال يمكن أن يكون هذا التفاوت ثلاثة أيام أو يومين أو ليلتين أو باعتبار أحوال فإن السفر ما كان بعرف الناس ما كان بعرف الناس سفر فهو سفر فتكون المرأة لربما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال ذلك باعتبار أن المكان الذي قد يقصده المكلف يقال له سفر ولو كان بيوم نسير يوم واحد أو يوم ليلة وفي بعضها يكون مسير يومين وفي بعضها ثلاث وعلى كل حال المتيقن هو اليوم أو اليوم الليلة نأخذ بأقل ما ورد لأنه القدر المتيقن وإذا رأذنا أن نضبطه بضابط آخر فيمكن أن نقول بأنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم وهذا السفر بحسب العرف ولهذا تفاوتت هذه الروايات في تحديد هذه المدة لا يحل لها السفر إلا ومعها ذو محرم ومثل هذا السفر لا يتغير الحكم معه بتغير الوسائل وقصر المدة نظرا لذلك لأن نصوص الشارع ينبغي أن تلتزم والله تبارك وتعالى عليم حكيم فحينما قرر ذلك وحدده فينبغي أن يوقف عنده ولا يقال اليوم بأن هذا في هذه المدة لو قلنا مثلا مسيرة يوم وليلة يعني من الزمان الذي يستوعبه السفر الذي تعلق بالمكلف مثلا أو ارتبط به أو أنشأه أو حصل له فنقول إذا كانت تريد أن تسافر بالطائرة فلربما تصل إلى أبعد ناحية في المشرق في نحو تسع ساعات ولربما تصل إلى أبعد ناحية في المغرب في الغرب بنحو أربعة عشر ساعة فمثل هذا لم تبلغ به يوما إذا كان اليوم طويل وإنما المقصود التقدير بمثل هذه الأمور بالنسبة للوسائل التي خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس التي كانت عند ذلك الخطاب في وقت الخطاب وبناء عليه يقال لو كان السفر لا يستغرق في الطائرة إلا نصف ساعة أو ربع ساعة أو نحو هذا طالما أنه يطلق عليه سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعهد محرم ومثل هذه الأشياء الآفات والمخاطر كما أنها موجودة في السابق فهي موجودة الآن وأكثر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس في ذلك مع وفور الدين والغيرة والصيانة والحفظ والأمانة فكيف بهذا الوقت الذي قلت فيه أمانة الكثيرين وضعف الدين في قلوبهم فالآفة موجودة بل هي أكثر في مثل هذا العصر وهذا أمر لا ينكر وقد شوهد كثيرا أن الطائرة لربما لم تتمكن من النزول في البلد المحدد فجعل النساء اللاتي لا محرم معهن يولولن ويبكين ولربما طمع بها كل أحد ممن قد مرض قلبه وصار وصارت نفسه تمتد إلى مثل هذه المدانس مقارفة ما لا يليق فيطمع الذي في قلبه مرض وقد كتب بعض من تاب أمورا تؤكد هذا المعنى عن أولئك النساء اللاتي يسافرن من غير محرم، وذكر طرق النظر التي ينظر إلى الواحدة منهن، وذكر أقسام للنظر نظر عطف ونظر ونظر إعجاب ونظر وذكر كيف يستطيع أن يتوصل إلى الواحدة بهذه الطريقة من نظراته، رجل متمرس بمثل هذه الأمور وله دراية وخبرة كيف يوقع بالمرأة، وحصل. كثيرا أن المرأة تصل في وقت متأخر جدا عن الوقت الذي كانت تنتظر فيه فتأتي المطار ولا تجد أحدا في ساعة متأخرة من الليل وتبقى كأنها كالحمامة التي كسر جناحها في مسبعة في مكان من السبع المرأة ضعيفة ومسكينة فتبحث عن أحد تأمن معه معهم امرأة تطمئن إليه من أجل أن يوصلها فالمقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي للناس أن يقفوا عندها ولا يتجاوزوها والله تعالى أعلم وهذا الرجل زوجته تذهب مع صحابيات ومع رفقة مأمونة وهو قد اكتتب في غزوة ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع امرأته وبناء عليه لا يقال إنها إن كانت مع رفقة مأمونة جاز لها ذلك وإلا وإلا يحرم وإلا فإنه يحرم وعلى كل حال المحرم كما أشرت سابقا من قال بأنه شرط وجوب قال بأنه يسقط عن المرأة الحج بنفسها ومالها إن لم يتوفر المحرم ومن قال بأنه شرط أداء قالوا بأنه يلزمها بالمال إن لم تجد المحرم والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء ما هو الآن لو أخذنا موضوع الصلاة ما هي شروط الأداء وما هي شروط الوجوب شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقائ الآن المرأة من شروط وجوب الصلاة عليها الطهر من الحيض أليس كذلك ودخول الوقت هل هذه تطالب بها يقالها اطهري من الحيض. لا هل يطالب الإنسان بأن تزول الشمس من أجل أن يصلي الظهر مثلا الجواب لا حتى لو كان ذلك مقدورا عليه من شروط الوجوب مثل تحصيل النصاب من أجل الزكاة هل نقول جمع نصاب علشان تزكي لا فهذا لا يطلب لكن شروط الأداء تطلب مثل ماذا شروط الأداء بالنسبة للصلاة طهارة وضوء أو الاغتسال واستقبال القبلة نعم وما أشبه ذلك من الشروط فهذا المحرم هل هو شرط وجوب بمعنى مثل زوال الشمس أو مثل بلوغ النصاب بالنسبة للزكاة فلا يتعلق بها الوجوب ابتداء إذا ما كان عندها محرم أو أنه شرط أداء الوجوب حصل زالت الشمس ووجبت الظهر للذمة فعليه أن يتهيأ لها أن يتطهر وما إلى ذلك فهذه المرأة وجبت عليها الصلاة وجب عليها الحج يجب عليها أن تحج لا يوجد المحرم فهذا شرط أداء وليس بشرط وجوب فتنتقل منه إلى غيره نعم وذلك بأن تحجج بمالها وهذا أحوط على كل حال وأبرع للذمة إن كانت تملك مالا لا تحج إلا مع ذي محرم الآن لا تسافر إلا مع ذي محرم المحارم يكونون من النسب ومن الرضاع ومن المصاهرة المحارم من النسب مثل من الأب وإن علا الأجداد والابن وإن نزل ابن الابن ونعم وابن البنت وكذلك أيضا الاخ وابن, الاخ وابن الاخ وابن الأخت والعم والخال كل هؤلاء من النسب ومن الرضاع مثل هؤلاء لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأما من المصاحرة نعم فهو أبو الزوج وإن على يعني جده وأبو الجد وهكذا أبو الزوج وأباه نعم وكذلك ابن الزوج وإن نزل فهو من محارميها وكذلك ابن زوج الأم وكذلك أيضا الرابع وهو زوج البنت زوج البنت هؤلاء أربعة أبو الزوج وابنه وزوج الأم وزوج وزوج البنت بالنسبة لأبيه وإن علا وبالنسبة لابنه وإن نزل فهؤلاء هم المحارم وهم من تحرم عليهم المرأة تحريما مؤبدا نعم والفقه رحمه الله يقيدون ذلك يقولون بسبب مباح ويقصدون بالسبب المباح عندما يقول بأن المرأة إذا زنى بها الرجل فإنه لا يجوز له أن يتزوج بنتها ولا أمها ولا وهذا وهذا في نظر نعم وبعضهم يدخل فيه الموطوءة بشبهه. نعم على كل حال يقول وفي لفظ للبخاري وهو عند مسلم أيضا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وهذا المحرم اشترط فيه ماذا نعم أن يكون عاقلا بالغا لأن المقصود من المحرم هو صيانة المرأة أن يكون ممن يغار عليها لكن لو كان عاقلا بالغا لكنه لا يغار عديم الغيره ويضيع المرأة فهل يصلح أن تسافر معه فإنه لا يصلح أن يكون محرما ولهذا فإن الأقرب أنه أن المحرم يمكن أن يكون كافرا إذا كان أبوها من المشركين يمكن أن يكون محرما إذا كان يغار عليها ويحفظها لأن المقصود بذلك هو صيانة المرأة وحفظها لألا يطمع بها لألا يطمع بها أحد وبناء عليه الذي لم يبلغ لا يصح أن يكون محرما والبالغ المجنون لا يصح أن يكون محرما نعم فلابد أن يكون عاقلا بالغا يغار على المرأة هذا الذي يشترط في هذا المحرم. بخلاف الخلوة بعض الناس يخلطون بين الخلوة وبين ما يطلب له المحرم. الآن الخلوة تنتفي بوجود المميز. سواء كان كان صبياً أم بنتاً، كان رجلاً أم امرأة. الآن لو أن رجلاً في دار ويوجد فيها امرأة ويوجد صبياً. أعمارهم سبع سنوات نحو ذلك من المميزين المميز الفقهة بعضهم يفسره يقول هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا المميز ابن سبع سنوات غالبا نعم تنتفي به الخلوة ولكن المحرم لا بد أن يكون عاقلا عاقلا بالغا والبلوغ معروف متى يكون ذلك على كل حال و... لعل هذا يكفي في الكلام على هذا الحديث. نعم تفضل. باب الفدية عن عبد الله بن معجن رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة. حملت إليه حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى الوجه بلغ بك ما أرى أو ما كنت ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاتا فقلت لا قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاتا أو يصوم ثلاثة أيام يقول عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه عبد الله بن معقل من الصحابة ولا من التابعين من التابعين نعم عبد الله بن معقل المزني من التابعين وقد جرى العمل على أن الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم وأن التابعين يترحم عليهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع له بين الصلاة والتسليم لأمر الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما وأما الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه يكفي في ذلك التسليم ولو قيل صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل ولكنه لا يجب ويجوز أن يقال لأحد الناس نعم عليه السلام أو صلى الله عليه أو نحو ذلك لكنه لا يخص به دون غيره ما يقال علي عليه السلام لأن ذلك من شعار أهل البدع نعم فاطمة عليها السلام وإنما يقال ذلك نعم دون أن يخص به أحد بعينه فيكونوا في في فيلتزم ذلك لا يلتزم هذا مع أحد لكن لو قيل مرة فلا يقال أن الإنسان فعل شيئا محرما والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آلي أبي أوفى والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تنطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم و وعلى كل حال لو قيل لأحد من التابعين رضي الله عنه فلا أشكال لكن جرى العمل بهذا فيترحم على التابعين ويترضى عن الصحابة ويصلى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال جلست إلى كعب ابن عجرة كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه بعضهم يعده من الأنصار وبعضهم يرجعه إلى قبيلة بلي نعم، وعلى كل حال كعب رضي الله تعالى عنه كان حليفا لبني سالم بن عوف وفي عدادهم بهذا الاعتبار أو أنه أو أنه منهم نعم ووفاته كانت في المدينة سنة 52 للهجرة يقول جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت فيه خاصة وهي لكم عام وذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني فحلق فحذف لأنه معلوم من كان به أذى من رأسه كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال هذه نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة وهذا أحد الأدلة التي يستدل بها على أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب يقول وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاك إلى آخره نحن عرفنا أن محظورات الإحرام منها لا ما لا يترتب عليه جزاء معين مثل عقد النكاح فهو باطل ويأثم صاحبه ولكنه لا يترتب عليه شيء معين ومنها ما يترتب عليه ومنها ما يترتب عليه الجزاء أو الفدية المغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول ومنها ما يكون فيه المثل مثل جزاء الصيد أو القيمة كما سيأتي ومنها ما فيه والباقي فيها جزاء هذه المحظورات محظورات الإحرام وذلك أنه يخير بين ثلاثة أشياء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا أتجد شات فقال لا فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهذا الحديث هنا ابتدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة، فلما ذكر أنه لا يجد تحول معه إلى إلى ما بعده وفي الرواية الأخرى فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة وهذا الفرق يسع ثلاثة آصع يسع ثلاثة آصع وبهذا الاعتبار يكون لكل مسكين نصف نصف صاع أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاتا أو يصوم ثلاثة أيام فهذه الرواية ظاهرها التخيير بين الأمور الثلاثة وأنه يفعل من ذلك ما شاء ولو كان واجدا للشات فله أن يطعم وله أن يصوم وجاء أيضا في رواية صحيحة عند أبي داود إن شئت فأنسك شاتا، وذلك نص صريح أيضا في التخير قال وإن شئت فصمت ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم وفي رواية مالك أي ذلك فعلت أجزاء نعم إذا في الرواية الأولى التي ذكرها هنا لماذا ابتدى بالشات؟ يمكن أن يكون قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لينظر هل يجد أو لا يجد ثم يذكر له أنه مخير ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ ذلك باعتبار أنها الأكمل والأفضل والأحسن فهي أكمل من صيام ثلاثة أيام وأكمل من أطعام ستة, ستة مساكين نعم فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ولم يجد الشات نزلت الآية التي تخيره كما جاء في رواية مسلم وهذه الآية التي نزلت قال الله فيها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ذكر هذه الأمور ويمكن أن يقال يحتمل أن يكون هذا الترتيب انتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى لأن الصيام أمر يختص به لا يتعدى إلى غيره لا ينتفع به غيره والإطعام دون الشات لأن حاجة الناس إلى اللحم في ذلك الوقت فهي أنفع لهم ولربما تكون أكثر ثمنا من, من قيمة هذا الطعام وعلى كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يحلق رأسه وأن يقدم هذه الفدية فيدل ذلك على أن من يحتاج إلى شيء من محظورات الإحرام فله أن يفعله لكن عليه الفدية عليه الفدية لو أن إنسان قال أنا أحتاج إلى شيء أضعه على رأسي طاقية أو نحو ذلك ل لأنه أمره الطبيب مثلا أن يغطي رأسه بشيء فغطى رأسه فماذا نقول نقول يجوز لكن عليك عليك الفدية نظرا للحاجة من الناس من يقول بأن ركبته لا تساعده على الطواف والسعي وما أشبى ذلك فيحتاج أن يلبس شيئا يشدها وهذا من جملة محظورات الإحرام لأنه مفصل على العضو ونقول يجوز لك ذلك لكن عليك الفدية عليك الفدية وهكذا ولا نعبر بهذا لا نعبر عن هذا بالمخيط لأن هذه الأشياء منها ما هو منسوج أصلا لا خياطة فيه لا خياطة فيه الآن من الخفاف ما هو صبة واحدة من البلاستيك لا يوجد فيه أي خيوط فهل يقال يجوز الإنسان يلبسه؟ الجواب لا وإنما أو أول من عرف أنه عبر بالمخيط عن مثل هذه الأشياء هو إبراهيم النخعي من التابعين رحمه الله فأوقع ذلك في كثير من اللبس فصار كثير من الناس يظنون أن ما جرى عليه المخيط وخيطة فإنه من محضورات الإحرام ولذلك يسألون عن الحزام اللي فيه خيوط ويسألون عما يلبس مما فيه نسيج أو نحو ذلك بالخياطة ومثل هذه الأشياء لا اشكال فيها لو كان من أوله إلى آخره قد مرت عليه الإبر والخيوط وخيطة لكنه لم يفصل على عضو من الجسم فليس ذلك بالمخيط ولو فصل على عضو من الأهضاء ولو لم يكن فيه خيط واحد فإنه فإنه من جملة من جملة المخيط هذا المراد بالمخيط واضح طيب فالحاصل أن من احتاج إلى شيء من هذه المحظورات نعم فله أن يتعاطاه لكن يكون عليه يكون عليه الجزاء يكون عليه الجزاء طيب هنا هذه الآية وهذا الحديث واضح أنه خاص بماذا؟ بحلق الرأس. بحلق الرأس. فهل نقيس عليه محظورات الأخرى؟ نقول إذا قص الأظافر يجب عليه هذا الجزاء، وإذا حلق لحيته لحي ليست من الرأس فعليه هذا الجزاء، وإذا حلق شاربه عليه هذا الجزاء، وإذا نتف الإبط فعليه هذا الجزاء. يعني هل شعر البدن يدخل في هذا؟ هل الأظفار تدخل في ذلك ويطالب بالجزاء؟ الفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يذكرون قاعدة يقولوا لا قياس في العبادات ومع ذلك يقيسون كثيرا فقاسوا على شعر الرأس شعر البدن قالوا لا يقرب شيئا من شعر البدن ولذلك يذكرون فيما يستحب له ولا يعبرون عن ذلك بالسنية ما يقول يسن أن يأخذ من إبطه وعانته عند الإحرام إذا اغتسل الاغتسال مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لكن هل يسن أن يأخذ من شعره شعر الإبط أو الجواب لا لكن الفقهاء رحمه الله يعبرون عن ذلك بالاستحباب وفرق عندهم بين الاستحباب وبين المسنون، المسنون ما أخذ عن الشارع، والمستحب ما بني فيه ذلك على وجه من النظر. يقولوا يستحب أن يأخذ من شعر أن ينتف إبطه وأن يحلق عانته بناء على إيش؟ يقول لئلا يحتاج إلى ذلك في حال الإحرام. طبعا في السابق كان كم يمشي من من المدينة إلى مكة؟ يحتاج أمشي عشرة أيام ثم أيضا بقاء في المناسك ومتى يصل أصلا قد يصل في أول ذي الحجة وقد يصل في قد يكون مفردا أو قارنا لا يتحلل فيبقى مدة طويلة قد يحتاج معها إلى إزالة شيء من هذا الشعر أو الأظفار فلذلك قالوا إنه عند الإحرام يستحب له إزالة هذه الأمور لكن لا يقال هي من السنة وبناء عليه هل يقال إن من أزال هذه الأشياء يلزمه جزاء الآن عرفنا أن ذلك ورد في الرأس لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب هذا حلق من شعر البدن أو قص الأبثار قاسوه على الرأس بناء على ماذا ما هي العلة تعرفون القياس لابد فيه من أصل وفرع في حكم لعلة جامعة الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما فما هي العلة الآن في هذا قالوا هي الترفه الترفه وهل الترفه منهي عنها الحاج بإطلاق لو مشط شعره نعم هو أحسن يأتي الناس شعثا غبرا ضاحين وعمر كان يلزم أهل مكة أن يحرموا بالحج من أول يوم من ذي يقول يأتي الناس شعثا غبرا وتأتون مدهنين لكن هل هذا يجب؟ لا يجب لو مشط الشعر هل يقال فعل حرام؟ ولا خلاف الأولى؟ خلاف الأولى لو ادهن بما لا طيب فيه هل يقال فعل حرام؟ لا لا يقال إنه فعل محرما فقضية الترفه الترفه بالأكل والشرب والاستحمام لا شيء فيه فليس كل الترف محرم ولكن من أهل العلم مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أخذ وهو مسبوق إلى هذا من قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، بأن من قضاء التفث إزالة إزالة الوسخ وما إلى ذلك مما يتأذى به الإنسان كقص الأظفار وحلق العانة ونطف الأبط وما أشبه ذلك مع أن تفسير التفث مختلف فيه وليس هذا محل اتفاق أنه أنه هو المراد فعلى كل حال من أهل العلم النقل الإجماع كابن المنذر وابن قدامة على أن الإنسان لا يجوز له قص الأفار وأما الشعر ففيه ما سمعتم شعر البدن فالاحوط ألا يتعرض الإنسان لشعر البدن ولا لشعر ولا لشعر البدن ولا للأبفار ومن وقع منه شيء من ذلك من غير قصد أو بجهل فلا شيء عليه وإن وقع عمدا فإن الأحوط أن يفتي وذلك الأحوط لكن هل نجزم بأن ذلك يجب عليه يقينا الجواب الجواب لا والعلم عند الله عز وجل فالحاصل أن هذا الإنسان مخير بين هذه الأمور هذه الأمور الثلاثة ومن أهل العلم من يقول إن إنه عن حلق الشعر لتعلقه بالنسك لأن الإنسان إذا فرغ من الحج أو فرغ من العمرة فإنه يحلق يحلق رأسه فنهي عنه حتى يبلغ الهدي محلة إلا لمن كان له عذر وهذا في غاية الوجعها ولكن لا يجترى على مخالفة هؤلاء الأئمة وهذا السواد الأعظم من العلماء سلفا وخلفا مع أن المسألة ليست محل إجمال و... وعلى كل حال يبقى عاد النظر في القدر الذي إذا أزاله من الشعر لزمته الفدية ما هو القدر؟ لو أزال شعره واحدة ليس عليه شيء طيب لو أزال ليس لو أزال ثلاث بعض العلماء يقول عليه الفدية لأنه أقل الجمع بعضهم يقول بأربع ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك لا يحد بمثل هذا وإنما ما يحصل به نعم دفع دفع الضرر أو إزالة أو قضاء قضاء التفث إذا فسر بهذا ولا يكون ذلك بإزالة شعر أو شعرتين أو نحو هذا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ومعلوم أن المحرم إذا احتجم في رأسه فإنه يحتاج أن يزيل بعض شعر الرأس ولهذا والله أعلم يقال إنه الحلق الذي يحصل به إماطة, إماطة الأذى ولو لم يكن باستيعاب جميع الرأس لكن كل حلق يحصل به إماطة الأذى فإنه, فإنه يلزم فيه الفدية لكن هل يجوز له أن, أن ينتف من شعره عمدا؟ الجواب لا لكن الكلام فيما تجب فيه عليه الفدية وكثير من مسائل الحج مأخوذ من مثل هذا يعني حديث كاب بن عجرة كما رأيتم قص الأظفار ما عليه دليل واضح شعر البدن ما عليه دليل واضح وكذلك أيضا ما يتعلق بقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه الواجب أو نسيه فليرق دما أجري فيها أشياء كثيرة وتبقى كثير من المسائل إذا ترك الجمار ما رماها جميعا عليه عليه دم عليه دم وليس مخيرا بين الأمور الثلاثة لأن هذا في فدية الأذى في ارتكاب المحظور وذاك في ترك المأمور عليه دم يذبح بحشات توزع على فقراء الحرم طيب لو ترك جمرة واحدة لو ترك يوم واحد طيب لو ترك جمرة واحدة رمى الصغرى والوسطى طيب لو ترك بعض الحصيات هل نقول العبرة بالأكثر رماء خمس وبقى ثنتين طقي اثنتان ما عندنا دليل واضح ولذلك تجد السلف رضي الله عنهم ومن تبعهم من الفقهاء يقدرون هذا يقول تصدق بمد وهذا يقول ما في شيء محدد فأخذ من أثر بن عباس هذا أشياء كثيرة جدا وهذا الذي يقول فيه العلماء بأن مثل هذه الأمور لا تفتحها للعامة فيحصل منهم تفريط وتلاعب بالمناسك وإن كنا لا نجزم أن هذا هو الحكم فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله أراد التوسيع على المكلفين فتتنوع هذه الاجتهادات ولذلك تجد حديث المناسك كثير من هذه الجزئيات قد لا يوجد ما يفصلها ويحددها بدقة مع أن تكثر حاجة الناس لهذا والعادة أن الشارع لا يترك ما تمس إليه الحاجة إلا بينه فيكون البيان مجملا نعم توسعة على المكلفين وتيسيرا عليهم وبناء عليه تتنوع الاجتهادات وهذا الكلام الذي أذكره هو الذي يطعن فيه أهل النفاق أهل الذين يتكلمون في أهل العلم يقولون إنهم يقولون لطلابهم كلاما ويفتون العامة بكلام آخر عرفتم وجهها الآن وشرحه. يقصد به مثل هذا، فيأتي بعض الذين نكصوا نكصوا على أعقابهم، وكانوا في يوم من الأيام لربما كان طالب علم أو طويل بعلم، ثم بعد ذلك يكون سمع هذه الأشياء في مجلس، ويذهب إلى هؤلاء الذين خذلهم الله عز وجل وجعلهم بهذه المثابة، فيطعنون في الدين وفي أهل العلم، ويقولون هؤلاء يلقون الناس بفتوى وفي مجالس العلم وفي مجالسهم الخاصة يقولون للناس كلاما آخر يقصدون هذا الذي سمعتم الآن وأظن بهذا التوضيح عرفتم لماذا يقال هذا ولماذا يقال هذا وليس معنى ذلك أن هناك حكم لا يدين الله عز وجل به هذا المفتي ثم يقول للناس أبدا ما عاد الله هذا يكون قد غشهم وافترى على الله الكذب نعم تفضل. باب حرمة مكة عن أبي شريح خويدد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولم يحرمها الناس فلا يحل الامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسبك بها دماء ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد فليبلغ، فليبلغ شاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارنبد من، ولا فارن بخربة، الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل الجناية، وقيل البلية، وقيل التهمة. وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر والخارب اللص يحب الخارب وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض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 فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر القين والحداد يقول عن أبي شريح خويلد بن عمر وبعضهم يقول عمر بن خويلد وبعضهم يقول عبد الرحمن بن عمر وبعضهم يقول غير هذا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذا هذا الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وأسلم وكان يكنا بأبي الحكم كان يكنا بأبي الحكم فغيره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر ابن سعيد ابن العاص وهو الأشتق هذا كان من دهات الرجال ومن عتاتهم ولي المدينة لمعاوية ثم ليزيد وكان يبعث البعوث لحرب ابن الزبير رضي الله تعالى عنه في مكة وهو من أفصح العرب معدود في الفصحاء الذين بلغوا في الفصاحة غايه وهم نفر قليل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة هذا واحد منهم يقال له الأشتق لعظم شدقيه نعم لعظم شدقيه حتى يقال إن أباه لما كان بمرض الموت قال لأبنائه جمعهم وقال من لديني فسكت فسأله قال في أي شيء فذكر له هذا الدين في قراضيف وفي إعالتي بنات ونح قال أنا قال من لي كذا قال أنا قال من لي كذا قال أنا قال قد علمت ذلك منذ ولدت أم ولدتك أمك ونظرت إلى حماليق عينيك يقول من يوم ولدت أنا عارف من عينيك أنك لهذا هذا الرجل كان جبار من الجبابرة نعم داهية من الدهات خطيب مصقع وكان يبعث البعوث لحرب ابن الزبير رضي الله عنه ثم بعد ذلك ذهب إلى دمشق وكان عبد الملك بن مروان قد وعده أن يكون الخليفة من بعده وبقي معه بالشام فلما جعلها عبد الملك بن مروان في أبنائه تعرفون ولي له أربعة بعد عبد الملك بن مروان لما جعلها في أبنائه وخرج لقتال مصعب بن الزبير يعني عبد الملك ابن مروان خرج من دمشق سنة تسع وستين غلب عليها الأشتق هذا وحصنها ووضع المتاريس ووضع الرجال فوق الحصون فرجع إليه ثانية عبد الملك ابن مروان ثم بعد ذلك بدأ قتال ومصاولة ثم بعد ذلك وقع كتب له عهدا أن يكون الملك له من بعده وأشهد عليه شهودا وأمنه ففتح له أبواب دمشق ثم دعاه لما جلس في مجلسه وحضر بن مروان دعاه إليه فقال له بعض أصحابه لا تذهب إليه فإن لا نأمنك عليه وهذا رجل جبار قال وماذا عسى أن يصنع لا يبالي به ماذا عسى أن يصنع فلابس درعا تحت ثيابه وجاء مع خادمه إليه فلما دخل ووجد بني مروان قد احتشدوا في المجلس فأوجس شيئا كأنه تخوف الغدر فوقف فقال لخادمه ادعو أخي أخوه مثله فما سمع قالهاه قال قطع الله لسانك فقال له عبد الملك بن مروان هل ف... وكان قد تقلت السيف فتقدم قليلا ثم قال ل... لخادمه ادعو أخي فقال هاه قطع الله لسانك فقال له عبد الملك إلي ما هذا السيف الذي قد تقلدته فجاء الحرس وأخذوا السيف ووضعوه في مكان إكراما ويجلس بجانب الخليفة فجلس بجانبه فقال عبد الملك بن مروان إني قد نذرت وآليت أني إن أضفرني الله بك أن أضعك في كيس وأن أجمع أطرافه بيدي فقال اتق الله يا أمير المؤمنين لقد أعطيتني عهدا موثقا فقال إنما هو فقال بن مروان من حضر إنما هو نذر عليه فليفي به فأخرج كيسا من تحت وسادته ثم دخل فيه هذا الداهية لما أخذ بمجامعه عبد الملك شده شده قوية فأصابت ثنيته الكرسي الذي يجلس عليه عبد الملك فانكسر انكسرت ثنيته وسال الدم. طبعا هذا لن ينساه لعبد الملك ولن يفوتها له وعبد الملك يدرك هذا جيدا فقال له يا أمير المؤمنين لا يحملك على انتهاك عضو مني أن تنتهك دمي الحاصل أنه بدأ الناس يطرقون وتأخر على الصلاة فقال لعبد العزيز ابن مروان لأخيه والد عمر بن عبد العزيز قال اقتله نعم وخرج للصلاة فجاء عبد العزيز يريد قتله فبينه وبينه رحم وكذا، قال دع قتلي لغيرك ذكره بالرحم فأشفق عليه وتركه فلما رجع طبعا ربيط الآن و... فلما رجع عبد الملك والناس قد اجتمعوا ورجده لم يقتله عيره بأمه وسبه سبا مطلعا سب عبد العزيز يعني كأنك لست أهل بهذا وجاء وأخذ الرمح وضربه به فما أثر فيه تحته الدرع تحت الثوب فقال ودارع أيضا ثم وضعه على الأرض وأخذ السيف وذبحه ذبحا ثم صار يرتعد عبد الملك بن مروان وأخذوه حملوه على السرير وقال ما رأيت مثله لا طالب دنيا ولا طالب آخرة لا طالب دنيا ولا طالب آخرة ما رأى مثل هذا وذكر أن مثل هذا لا يمكن أن يجتمع معه يا الملك لواحد منهما لا يمكن أن يجتمع مثل هذا مع عبد الملك وقتله فهذه كانت نهايته صلى الله عليه واسمعوا جوابه لأبي شريح رضي الله تعالى عنه قال له ائذل لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به وهذا في الأدب في الحديث مع الكبراء والملوك والعظماء إذا كان المقصود دعوتهم أو إرشادهم أو أمرهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر فإن يكون ذلك يؤدى بأسلوب يكون مظنة للقبول قال أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي كل هذا تأكيدا لذلك هنا تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا أن يسفك بها دما يعني ظلما وعدوانا وإلا فإن عامة أهل العلم الجمهور على أن البغاة يقاتلون ولو كانوا في الحرم كذلك من قتل أصاب دمًا حراما فإنه يؤخذ ولا يترك قال ولا يعرض بها شجرة وهذا الشجر المقصود ما نبت من غير عمل الآدمي الأشجار التي يغرسها الناس أو يبذرونها هذه يجوز قطعها على الراجح وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز لا يجوز قطعه نعم والعلماء مختلفون في جزاء جزاء قطع الشجر هل هو شيء محرم لا جزاء فيه أو أن فيه الجزاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا في جزاء معين وإنما جاء ذلك عن جماعة من الصحابة تقدروا الشجرة العظيمة ببدنه والصغيرة بشات والمتوسطة تقدروا بحسبها نعم وعلى كل حال بعضهم يقول يؤخذ بقيمته هذه ويقول فإن ترخص أحد أو فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما آذن لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لي بي شريح ما قال لك قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه والمقصود بها كما فسر هنا الجناية وفسرها البخاري بالبليه وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل إلى آخره يعني إنسان جنى جناية ولاذ بالحرم فإنه لا يترك ولا يعصمه الحرم من الأخذ والمحاسبة والحديث الآخر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية المقصود لا هجرة منين من مكة إلى المدينة وإلا فإن الهجرة لا تنقطع طالما أنه يوجد الكفر فالهجرة إذا كان الإنسان في مكان يستضعف فيه لا يستطيع إقامة الدين فإنه يهاجر إلى مكان آخر يأمن فيه وهذه الهجرة لا تختص بكونها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فقد تكون من بلد شرك إلى بلد شرك وقد تكون من إسلام إلى بلد إسلام إلى بلد شرك إذا كان لا يأمن على نفسه ولا يستطيع إقامة, إقامة الدين والصحابة هاجروا من مكة إلى الحبشة وليست الحبشة بلد إسلام في ذلك الوقت وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية يحتمل أن يكون المراد ولكن جهاد تصحبه نية صحيحة خالصة لله عز وجل جهاد يراد به إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ويحتمل أن يكون ولكن جهاد ونية حيث لا يوجد الجهاد بمعنى أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وكيل المعنيين صحيح فالجهاد لا يصح من غير نية وإن لم يوجد الجهاد فعلى الإنسان أن يستحضر نيته أن يحدث نفسه بذلك لأن يموت على شعبه على شعبة من النفاق نعم قال وإذا استنفرتم فانفروا يعني استنفرتم للجهاد وهو أحد المعاني المذكورة في قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا قيل انشزوا قموا للقتال ولكن ذلك لا يختص به القيام للصلاة القيام عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تثقلوا عليه وما شابه ذلك ثم قال وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض حرمه الله وفي الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة كما في الصحيحين فالجمع بينهما يمكن أن يكون بأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض وإبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر أظهر حرمتها بعدما تنوسيت نعم ويمكن أن يكون ذلك قد كتب في اللوح المحفوظ لأنه كتب فيه كل شيء ولكن فرض ذلك على الناس وإقراره كان في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، وليس المقصود الساعة الوقت المعروف الذي هو ستون دقيقة وإنما المقصود الوقت مدة من الزمن التي احتاج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى, إلى القتال في ذلك فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه وفي حديث أبي شريح شجره شجره فلا يقطع الشوك من الشجر ولا يقطع أيضا الشوك النابت وإن كان من جنس الحشائش ونحو ذلك الشوكية فإنه لا يقطع الشجر الذي فيه شوك لا يقطع شوكه نعم وكذلك أيضا غيره من صغار النباتات ولا يقطع شجره وقوله لا يعضد شوكه هذا دليل للجمهور نعم على أنه لا يقطع لا على أن الشوك يحرم قطعه مع أنه مؤذي يعني من أهل العلم قال بأنه يجوز قطعه كما أنه يدفع الصائل وكما أنه الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم فقالوا هذا الشوك من المؤذيات فيقطع والحديث نص في هذا أنه لا يجوز ذلك لا يقطع شوكه طيب إذا قطعه الإنسان هل فيه الجزاء أو ليس فيه جزاء لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء على كل حال قال ولا ينفر صيده لا ينفر صيده النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة مر بضبي حاقف الضبي الحاقف يعني الذي قد انثنى جعل رأسه على جنبه نعم وهذا الضبي كان قد أصيب بسهم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده رجلا من أجل أن لا يريبه أحد بمعنى لا يزعجه أحد ولا يقلقه أحد ف... فالحاصل أنه لا ينفر صيده لا يصاد لا ينفر فلا يصاد من باب من باب أولى والصيد إذا قتله الإنسان عمدا ففيه ففيه الجزاء وهذا الصيد على نوعين من هذه الحيفية على نوعين يعني ما يلزم فيه الجزاء منه ما له مثل ما له مثل بوجه من المشابهة فينظر فإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد حكموا بشيء من ذلك فإن ذلك يتبع يعني مثلا حكموا بأن الحمامة فيها شات مع أنها لا تشبهها في الخلقة ولا في الحجم لكن تشبهها في ماذا في طريقة الشرب تشرب كما تشرب الشات بخلاف الدجاجة فإنها تأخذ الماء بمنقارها ثم ترفع رأسها حتى يدخل إلى جوفها فحكموا أن الحمامة فيها شات وأن الضبع فيها شات نعم فمثل هذه الأشياء يتبع فيها حكمهم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فيكون ذلك يعطى لفقراء الحرم وما لم يحكموا فيه مما له مثل يحكموا فيه حكمان عدلان مما لهم خضرة في هذه الأشياء وأما ما لا مثل له فإنه ينتقل بذلك إلى إيش إلى القيمة ينتقل بذلك إلى قيمته يقوم كم يساوي مثل هذا نعم فيخرج بقدر ذلك طعام أو الصيام بقدر الطعام يعني لو وجدنا يعني في في يعني في أشياء مثل الضب مثلا مقوى في له مثل نعم وهو ما له ستة أشهر من المعز نعم ويعني الجذع ومثل الوبر أيضا كذلك الأرنب فيه العناق فهذه الأشياء لها مثل وحكم فيها لكن الأشياء التي لا مثل لها فمثل هذه تقدر قيمتها كم تساوي لو فرضنا أنها تساوي خمسين ريال فإنه يقدر بذلك الإطعام يقدر بذلك طعام يصلح في الكفارة مثل البر والتمر وما أشبه ذلك فيقدر هذه, الخمس... هذه الخمسون كم يشترى فيها من الرز مثلا أو من البر لو فرضنا أنه يشترى فيها خمسة آصع من الرز ففي ف... ف... ف... ف... فالنصف منها عن يوم في الصيام خمسة آصع يعني عن صيام عشرة, عشرة أيام له أن يصوم بقدرها أو يتصدق بهذا أو يتصدق بهذا الطعام والله تعالى أعلم هذا فيما لا مثل له نعم فيما لا مثل له طبعا أحيانا قد تكون القيمة كبيرة قد تكون القيمة ألف مثلا فإذا قدرنا أن الصاع قيمة بريال أو بريالين نعم، فكم يحتاج أن يصوم يوم هذا لو أراد أن يصوم عن نصف الصاع عن كل نصف صاع أن يصوم يوما هذا يحتاج نعم فالإطعام لا شك أنه أرفق به فيقدر بهذا أو بهذا والله تعالى أعلم يقول ولا ينفر صيده ولا يلتقط ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها إلا من عرفها لقطة الحرم تختلف عن غيرها تعرفون في غير الحرم إذا أخذها الإنسان يعرفها إن كان لها قيمة يعني وضابط ذلك أن مثلها مما يمكن أن يرجع به أوساط الناس يبحثون عنها يطلبونها أما في الحرم فإنه لا تلتقط لقطته إلا لمعرف وإذا عرفها سنة لا يملكها بخلاف اللقطة في غيره، فإنه يعرفها سنة في مجامع الناس، ثم بعد ذلك يستطيع أن يملكها. والله تعالى أعلم. أما في الحرم فلا. قال ولا يختلى خلاه. الخلاه خلاه يعني الحشيش الرطب. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. هذا يحتمل أن يكون على سبيل الاستفهام ويحتمل أن يكون من قبيل الخضر. هذه مسألة معروفة عند الأصوليين في الاستفهام عفواً في الاستثناء إذا قال أحد قولا ثم قال آخر إلا كذا فهل يكون ذلك معتبرا أو لا هل يشترط في أن يكون المستثنى والمستثنى منه كل ذلك صدر من شخص واحد؟ أو أن ذلك إذا كان من شخصين وأقره القائل الأول أنه يكون بمنزلة قول هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم فالعباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إلا الإذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ومعنى قول العباس رضي الله عنه فإنه لقينهم أي للصناع الإذخر نبت نوع من الحشائش طيب الرائحة يضعونه للسقف حينما كان يضع الجريد ويوضع فوقها الطين في السقف فكانوا يضعونه من أجل أن يتحات هذا الطين بين الجريد ويضعونه للقبور بمعنى اللبن يضعونه بين الفجوات بين اللبن من أجل أن يدخل التراب وينهال في داخل اللحد ولقينهم يعني الصناع من أجل أن يوقدوا به نعم وطيب قوله إلا الإذخر وهذا الإذخر يكون يابسا عادةً نعم في انتفاعهم به على هذا الوجه فأخذ منه بعض أهل العلم كابن قدامه رحمه الله أنه أن الحشيش اليابس لا يجوز قطعه كالرطب وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم نعم ويدل عليه حديث أبي هرير رضي الله عنه في بعض رواياته ولا يحتش حشيشها ولا يحتش حشيشها طيب الوقت انتهى لعل نتوقف عند هذا ونحن إن شاء الله تعالى سننتهي من هذا بإذن الله عز وجل في أربعة أيام فنسأل الله عز وجل أن يؤسر وقد يكون فيه شيء من الإسراء ولكن على كل حال يقول هل يأثم من تعمد ترك الواجبات وفعل المحظورات مع فعل الكفارة لذلك بدم ليس له أن يتعدى حدود الله عز وجل لكن لو احتاج إلى هذا فإنه يمكن كما في حديث كعب بن عجرة أما إذا كان من غير حاجة مثل يقول أنا بتعدى المقات وبروحة حرم من جده وبأ أذبح شاء توزعها على فقراء الحرم نقول ليس لك ذلك طيب يقول هل قرن المنازل وقرن الثعالب موضعان أم هما اسمان لمكان واحد قرن المنازل غير قرن الثعالب قرن الثعالب جبل يطل على عرفه وبعضهم يذكرون قرن الثعالب في قرن المنازل يقولون يقال له قرن الثعالب وهذا ليس بصحيح يقول هل في الإحرام من وادي محرم كراها بين أهل العلم ليس مكروها لأنه بحذوي قرن المنازل ما حكم لبس المزعفر للرجل في غير ال في غير الاحرام نعم ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس المعصفر وعلل ذلك بأنه من ثياب المشركين كما في حديث عبد الله بن عمر ابن العاص لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك هذا المعصفر أما المزعفر فلا يحضرني فيه شيء لكن عموما المعروف أن الزعفران هو من طيب من طيب النساء لأن له لون عفوا أن الزعفران إنما يتطيب به النساء يتضمخن به من أجل الزينة والرائحة أيضا ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على أو أثر النساء ورس أو زعفران على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فسأله عن ذلك فأخبره أنه تزوج إلى آخره فكان قد أصابه من امرأته فالنساء يتضمخن بذلك من أجل, من أجل الزينة لكن هل الثوب المزعفر يمنع منه الرجال أو لا لا يحضرني في هذا شيء لا أعرف يراجع إن شاء الله يقول إذا لم يجد الإزار وليس السراويل إذا لم يجد الإزار ولبس السراويل فهل عليه فدية؟ الجواب لا ليس عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم يسأل الشيخ عن الإزار الذي يخاط بحيث لا يكون مفتوحا ثم يطويه الإنسان على نفسه ربما ربطه بخيط أو نحو هذا ولربما وضع بعضهم فيه ما يمسكه و... والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا من جنس المخيط وأنه مفصل على الجزء الأسفل من الجسد نعم فلا يلبس نعم نعم هذا من جنس المخيط يسمى إزار نعم نعم أي أي هذا المخيط اللي موضوع له ما يمسكه ونحو ذلك يعتبر من جنس والله أعلم المخيط باعتبار أنه مفصل على الجزء الأسفل من الجسد نعم بخلاف المفتوح نعم بخلاف المفتوح والذي يظهر والله أعلم أن من عادة الناس في ذلك الحين في ذلك الوقت أنهم يلبسون قطعتين من الثياب من القماش إحداهما إزار وإذا تشقه فجعل منه إزارا وجعل ما هو مخيط بهذه الطريقة وهذه الهيئة فهذا مثل التنورة التي تلبسها المرأة مثلا هذا مفصل على الجزء الأسفل من الجسد فهو من جنس المخيط والله تعالى أعلم وكذلك لو أن بعض الناس يأتي إلى الخياط ويضع له مثل الكباسات في نواحي مختلفة من الرداء بحيث يصبح كالقميس تماما فهذا يحوله إلى المخيط ما الفرق هم يحسبون انه ما دام ما في خيوط انه ما في اشكال ويخيطون خياطة بهذه المكابس فهذا مو صحيح والله اعلم